book 2 57 57 مع الطبيب. Randi mou'id ma' al-tabib. Sam obyadanī na 10 hodin. Al-mou'id 'indi fi as-sa'at al-'ashira. Al-mou'id 'indi fi as ashira Yak sa'y menujete. Prosím, posaďte se v čekárně. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. پان دكتور بشيدة هند. الطبيب سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا. اكترى بوشتوني ست بوشتن. تأمينك الصحي مع اي شركة. تأمينك الصحي. مع أي شركة؟ تبرع اسمه بماذا أقدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ بولي هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ قدرت بولي. أين الموضع الذي يؤلم؟ Ejna mě bolí v zádech. bi elemin, fil-vhar. bi fi el Často mě bolí hlava. Andi sudaun, fi aghlab il Andi suda, fi نقدم يبريبريخو. أشعر أحياناً بألم في البطن. أشعر بألم في البطن. أرجوكم من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Položte se prosím na lůžko. Min فضلك تمدد ala السرير. Min فضلك تمدد على el sarýr. Váš krevní tlak je v pořádku. الدم dam, ضغط الدم el dam, Dám vám injekci. أعطيك ibra, chokna. Otik Ibra. Předepíšu vám léky.Ó týka hobub. Otýk, hobub. vám recept pro lékárnu. O týka losva Tabíb, Lisaidaja. A ta je